ليس الابو الاب هو الروح القدس الإله الواحد المولعون اليوم عن قبل التقديس ورس الرسول، لكنني أسعى بشيء واحدا وهو إني أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرب. في شليفة الثلاثة الصحة هذا يقول القديس بولس الذي صعد الى السماء الثالثة وسمع اشياء لا ينطق بها، والذي صعر في الخدمة اكثر من جميع الرسل والذي كتب 14 رسالة في الكتاب المقدس والذي كابد في فاتن كثيرة جدا من أدل خدماته ومع كل ذلك المدى ليقول أنس ما هو وراء أنس كل الأمجاد فيه وأن تبدأ إلى قدام مولف الرسول اللي قال كانت له استعلانات كثيرة ربنا بيعلم له أشياء كثيرة وقال لألأ أرشف من فرص الاستعلانات أعطيته في شوكة في الجسد واللي قال أنا أتكلم بألسنة أكثر من جميع أنت واللي كانت ليه مواهب عديدة حتى انهم كانوا بيأخذوا مناديل من على جسده ويبعوها على الناس تسخرج الشياطين وتشهر امراض بيقول انت كل ده وانتد الى قدام. فا ايه هو القدام ده ما هو هذا القدام يقول لنا في غلاطة الخمسة الستاشر اسلقوا بالروح وفي غلاطة خمسة الاثنين وعشرين وثلاثة وعشرين بيتكلمنا عن ثمار الروح ثم بعد ذلك يقول امتلكوا بالروح انتبس السلوك بالروح وثمار الروح إنما انسلئوا بالروح في آفاس الثانسة 18 إلى أن قال وأنتم متأسلون ومتأسلسون في المحبة وتعرقوا محبة النسيح الثائفة المعرفة لكي تمسلئوا إلى كل ملء الله في آفاس 18-19 لكي تمتلك لكل ملء الله ديه انا اتحير فيه ما بين التكسير يقول ايه والتأمل يقول ايه لكن هذا هو الملء اللي بيطلبه من لنا بقول لست على اي حالات هذا الملء الذي يطلبه تنطوي تحسو حياة القداسة والنقاوة والكمال عشان الواحد يمتد إلى قدام يمتد إلى قدام يعني يعيش حياة القداسة القداسة التي بدونها لم يرى أحد الرب زي مرة أبرامين 12-14 الخلاسة اللي قال فيها الرب كونوا قديسين لأني أنا خدوس واللي قال عنها الرسول هاجه هي عرادة الله قد أشدكم الأولى أربعة ثلاثة ونذكرون في الثانية السبعة يقول مكملين القداشة في خوف الله إذن علشان للوحيد يمسد إلى خدام لابد أن يمسد في حياة القداشة وينمو في حياة القداشة أيضا لأن حياة القداشة دي درجات درجات درجات المؤمنين العاديين كانوا يسموهم في الكتاب خديثين شلموا على كل خديث النسيح الزوح وفي خديثين لهم درجات عالية وخديثين لهم درجات أعلى من جد فيمسد الإنسان إلى قدام في حياة القداسة وفي النقاوة أيضا لأن لأنك تبقى رطوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله فإذا كنت لسا مقيا في قلبك سوف لا تعاين الله سوف لا تراه لابد أن تنشد إلى قدام في حياة النقاوة والنقاوة هذه أنواع وأشياء ودرجات منها نقاوة الفكر نقاوة القلب نقاوة الحواس أنواع من النقاوة إلى أن يصل الإنسان إلى حياة الكمال كونوا كاملين كما أنف نفاكم الذي في السماوات هو كامل في نبسة ٤٨٨ وتمتد إلى خدام في حياة الثمان إلى أن تستعيد الصورة الإلهية التي خلست بها وأكثر منها عيش لأن الصورة الإلهية في العهد الجديد أقوى بكثير من الصورة الإلهية التي كمش آدم حواه يبقى الطريق طويل ومفروض انك انت سمسك الى خدام الى غير حدود يعني الى غير حدود في مرة كنت بتكلم على حياة الكمال هذه وان ليس لها حدود قلت زي واحد بيطارد الافق يعني طرق الافق يعني يبص يلاقي الافق الافق يعني حيسمع يبدو ان السماء بتنطبق على الارض يبص يلقي في اخر الشارع ده يروح عند اخر الشارع يلاقي الافق عند الجبل يروح عند الجبل يلاقي الافق عند النهر وكتول ما هماشي مش باهم هذه حياة الكمال اللي يمتد فيها الانسان الى غير حدود المطلوب منك انك تمسج الى قدام تقول لي امسج قدام الجاي باش اقول لك شو تبدأ اولا بالمخافة لان الكتاب يقول بجء الحكمة مخافة الله والمخافة وصلت الى التوبة والتوبة توصلت الى تنفيذ الوصايا، ومع ذلك يقول الرب ما فعلتم كل البر فقولوا ان عبيد بصلون في لوء السبعة عشر طيب الحكاية ايه بقى؟ الحكاية انك انت تسمى تنم في حياتك الروحية ومسألة النمو تكلم عنها السيد المسيح وتكلم عنها الأباء الرسل يعني مش المطلوب فيك إنك تتوب وإنما تنمو في التوبة ومش المطلوب فيك إنك تنسى تصل إلى البرد وإنما هم في البر، ومش المفروض فيك ان نستصل الى الكمال النسبي وإنما هم في هذا الكمال السيد المسيح قال تأملوا جمادة الحق كيف تنمو وأعطونا مثلا كثيرا عن الأشجار وكيف تنجل كما ورد في مرقص أربعة والمظمور بيقول الصديق كالنحلة يزهو كالأرض في لبنان ينمو أرض ينم, ينم ينم يصير إلى درجات من الألوب وفي الأمثال التي أعطانا السيد إياها ذكر لنا حبت الخردل وكيف إنها أصغر البقول ولكن لها متى زرعت تظل تنمو وتنمو حتى تصبح شجرة بخمة تتآوى إليها طيور السماء هذا مثلا في الحياة الروحية ليس الحياة الروحية إنك تقول أنا تبتوا بأيه كويس وإيه أنا تبتوا بأيه كويس هل أنت تستمي يوم بعد يوم زي الشدر مثلا، كل ما نمر نلاقي الشدر بتاعي بتاعي بتاعي عندنا أشجار كبير ألوها أكثر من عشي البكر وجيد أكثر كانت صغيرها لما زارت هذا العناق كده أهل تنموا تنموا طولا وعرضا والتفاعا وعنقا جدور في الأرض ضرب لنا رب ايضا مثل الخميغة اللي هي تنمو حتى تخمر العجين كله ومعلمنا بطرس الرسول بيقول تنمو في النعمة وفي معارفة ربنا يسوع المسيح ربنا بيديك نعمة تقولك في حياتك الروحية لكن لابد أن تنمو في النعمة يعني إيه تنمو في النعمة يعني توسع قلبك علشان تقبل كمية أكبر من مصدر أكبر من النعمة. تتحد مع النعمة في العمل وتنمو في التحالف. تكون شريك مع الروح القدس، شريك الروح القدس، وتنمو في هذه الشركة. وبعدين. قول الرسول يقول في افصف اربعة خمسة بل صادقين في المحبة ننمو في كل سور ويقول في قولوس واحد عشرة مسمرين في كل عمل صالح ونانين في معرفة الله يعني نانين في معرفة الله يعني كل شوية تسدي تعرف عن ربنا اكتر تعرف عنه اكتر بالعب وتعرف عنه اكتر بالخبرة وتعرف عنه اكتر بالكشف الهلاقي تنمو في المعرفة الله الى اي حد يقول في يوحنى السبعتاشر ثلاثة هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإلهي الحقيقي وحدك يعني يظل الإنسان حتى في الأبدية ينفي معرفة صلى الله إلى أي حد إلى الأبدية بل قيل الطفل يسوع انه كان يتخدم في الحكمة او ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس سيقول لي بي ساي انمو في النعمة ربني دميك بس انت ما تكونش عامل مضاد وتقبل عمل فيك عشان كده بولس الرسول يتكلم بقول انا غرف وابوله استقرأ ولكن الله كان ينمن ببالنسبة للخدمة وبالنسبة للحياة الأولى في تسلاميك الرب ينميكم ويزيدكم في المحبة. مشكلتنا الكبرى مشكلة الكبرى أننا نصير في طريق الله الغيب لما لمنتصف لمرحلة معينة وتب دش أفل على ذلك ولا نتقدم قطوة واحدة بعد ذلك زي واحد يقولي الحمد لله أنا ما كنت بصلي دلوقتي بصلي ومعظم على الصلاة يعني مواظم على الصلاة يعني كل يوم بقول أبنها الغازي ومجمورين ثلاثة وكم قطعة وكل لما بتنوش الصلاة وقفت على كده وخلاص واظننت ان هذه هي النهاية وهذه هي القمة مفروض انك تمشي تظل تمشي طول حياتك عشان تصل الى النقاء وقضاء الكمال الى اخر الطريق طويل ولكن أوله خطوة تنمو في معرفة الله وتنمو في محبة وتنمو في حياة النخاوة وتنمو في الصلاة وفي التأمر. في محبة الله تنتقل من المخافة إلى المحبة وبعدين تنمو في المحبة لغاية أنت لغاية لما تقدر تنقذ الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل فدراتك تحب الرب من كل قلبك يعني ما يبقاش في قلبك اي حاجة تاني تتعارض مع محبة الله كل قلبك لربنا وكل شكرك لربنا وكل قوتك استخدمها لكي تصل الى محبة الله من اللي يوصل لدي للسه بدأ انت بالجانب ازاي اصل الى محبة الله وانمو فيها لكي يحب الله من كل القلب وكل الفكر وكل القدرة ابدأ بالمخاطف والمخاطف والصلاة الى المحبة طب ازاي انمو في الصلاة ابتدي بالصلاة بأي طريق ولو باتغط ولو استغفرت يعني تذكر نفسك على الصلاه اذكر نفسك على قبل من بعدين اذكر نفسك على المزمور بعدين على المزمور بعدين على التلاوه بعدين على الخطا بعدين على البيوت نفسك. نفسك على الصلاه هيجي من قلبك بعاطفة بحب برغب اكثر نفسك عشان سنه كن امينا في القليل فربنا يقيمت على الشفير كن امينا كما تستطيعه بإرادته فربنا يقيمك على ما لا تستطيعه إرادته يعطيك من عندي حاول أن تنمو في العطاء اعطي ولو اي شيء اعطي ولو اي شيء والمشي هذا القيام لما تعطي العشور وبعدين تعطي البكور وبعدين تعطي ما هو اكثر من هذا لان الكتاب يقول ان لم يجد دركم على الكتب والفريسيين لا يمكن تدخل ملكوت الله والكتب والفريسيون كانوا يدفعون العصور والبكور انموا في العطاء حتى تستطيع ان تعطي بطرع وانموا في العطاء لكي تستطيع ان تعطي اكثر مما يطلع منك وانموا في العطاء لكي لما تعطي في الخفاء، وانموا في العطاء الى ان تصل في الدرجة التي تكون مستحبا فيها ان تعطي نفسك من اجل ذلك ان انه في المغفرة بانك أولا كثر للمسيح ليس وبعدين تحاول انك تنسى تنسى الإساءة التي أساعدها إليك وبعدين في المغسرة لغاية لما تصلي من أجله وبعدين تنموا في المغسرة إلى أن تصل إنك تقدم إلى من أساء إليك لازم تنموا لكن مجرد تقول لا أساء إليك وان حصله روح الله يسمحك وان تبقى الله يسمحك يعني ربنا يعمل فيك اللي هو عايش وتبقى غفار لا اخفر باللسانك وانمه لغاية لما تبقى المغفرة من قلبك لغاية لما تكون المغسرة تكون ممزوجة بالإتصداء تقول ما ذا لي أساء إلي ما أنا أشاهد كثيرا زي ما داود قال الله قال لهذا هذا الانسان عشت مدوود حاول أن تنسى سنة تتقدم إلى قداني ما تؤكش لعند وضعه معين العربية وهي ماشية حرارفتها ماشية والبطارية بتاعتها ماشية تؤكش تلقيها دعا تلقي بتاعتها بعض. حاول انك انت سمي. لانك اذا لم تتقدم الى قدام فانت عرضة اما انك انت تتجمد عند وضع معين تتطلب عنده او انك انت نسيجة عدم التقدم تفكر في حياتك الروحية او انت عرضة اذا لم تتقدم الى قدام انك تسقط وترجع الى الوراء لماذا لازم فقط بيش تقول الحمد لله انا بقيت كوي مبروك حضرتك الكوي لكن لازم شمي لان النمو ده وصية في الكتاب يقول علمه في النعمة وفي معرفة ربنا علمه في المحبة ينمو في كل عمد صار النقطة الأخيرة اللي أحب أقولها لكم في هذا الماضيع إن جايز الإنسان ينمو وبعدين يجد معصلات في الطريق ربما المعصلات من الحكة بالشياطين يعني طول ما انت تنمو في الحياة الروحية الشتان برضو مش عقل حالك فليزي جيب لك شوية عصارات في السكر أو معطلات في السكر معيوب الصبي كان بينمو في الحياة الروحية لبرجة ربنا قال عنه انه هو رجل كامل ومستقيم فالشتان حفظ عشان يغيش جايش تكون بعض المعاصلات من العشرة الردية من البيت من العسرات من الأصدقاء من الأشواس التي تحيط بالهم تحاول تطرعها جائز يكون النموه بيؤف من سياسة الاشتفاء يعني واحد وصل لبرجة وقال خلاف أنا كده ده بقى برنامج الروحي وخلصنا على برنامج واكتفى بهذا غالبية الناس بيشعبوا من النقطات انهم بيشتقوا ببرجة معينة روحية وما يحاولوش انهم يمتدوا الى خدام ابدا او جاي لي يقول انه ما احدرش امتدوا الى خدام اخاف من التطرش يعني ايه خاف يعني يعني اخاف ايه يعني لما كنت هتوصل لايه انت او مبدا بيقولوا البعض الطريق الوسط خلصت كثير اوعى تتقدم عن الطريق الوسط بعدك الطريق الوسط انت بقى ايه جايز ما تظن ان ان هو تصرف التقدم في الامام يكون هو الطريق الوسط بالنسبة لبعض القديسين والاباء جاي الانسان يمشي في حياته ثم يكبر قلبه من الداخل ولما يكبر قلبه تبتعد عنه النعمة ثم بس يختور او يضعف نموه ده ممكن يصف او جائز انه هو ما يستمش بروحياته كما يبادل زي داوود النبن مش الدرجات كبيرة في الروحيات وفي الصلاة والمجامير والحاجات كثيرة ثم اهمل نفسه وسقط احيانا جاوزاً ضمن الأشياء التي يسمى تقدم الإنسان إلى قدام أنه يهتم بالفضائل الظاهرة وليس بالفضائل الخطيئة أنه يهتم بالفضائل الجسد ولا يهتم بالفضائل الروح أنه يصلي وهي يهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاه ان يحشم بالصداخ ان الجسد ولا يحشم بالصداخ الروح انه يصلي ويهتم بعدد المزامير وليس بعمق الصلاه او يهتم بعدد المصنيات وليس بعمق المصنيات او يهتم بنوع اكل دون روحيات الثوم او بفترة الانقطاع ولو بعدها يأكل بالله منع والعافة او وذي تصل عند كثير من الاباء ايضا حد ان الانسان يتحول من الروحيات الى الاداريات يعني واحد كان خادم في مدارك الاحد ونشيب جدا في الخدمة ونامي في الروحيات وبعدين يرشحوه يبقى قسيس واول ما بقى قسيس ابتدى يهتم بالأمور الإدارية في الكنيسة ويهتم بالأمور المالية ويهتم بانه بالرئاسة ومتزمتها والأمور الادارية بيضيعه يدور على روحياته ما يلقيش لا بينمو ولا بيوقف عند حد وانما ينزل لتحت لتحت لتحت اهتم دايما بروحياتك عشان ربما ينميك اتخطى من خلال الأسئلة التي أجاب عليه خلال